بعد التشاهد الأخير هل هناك دعاء مخصوص كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وهل ذلك من أساسيات الصلاة أي هو فرض أم سنة وإذا لم يكن الإنسان يحفظ الدعاء المخصوص هل له أن يكتهد بأدعية أخرى الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام ليس ركنا ولا فرضا ولا واجبا بل هو سنة فقط لو ترك لا تبطل الصلاه وقد وردت أحاديث كثيرة ترغب فيه منها ما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره ثم لتختر من المسألة ما تشاء رواه مسلم وإذا استحب الدعاء بما يشاء الإنسان فالافضل أن يكون بالمأثور في القرآن والسنة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما جاء في الحديث الذي رواه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت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 أما الدعاء بغير المأثور فإليك ما قاله الفقهاء قال الأحناف لا يجوز أن يدعو بما يشبه كلام الناس كأن يقول اللهم زوجني فلانه أو اعطني كذا من الذهب والفضة وقال المالكية له أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة وقال الشافعية يسن الدعاء بخير الدين والدنيا ولا يجوز أن يدعو بشيء محرم أو مستحيل أو معلق فإن دعا بشيء من ذلك بطل الصلاة وقال الحنابلة له أن يدعو بما ورد أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد وله أن يدعو لشخص معين بغير كاف الخطاب وتبطل الصلاة بكاف الخطاب مثل اللهم أدخلك الجنة يا والدي أما لو قال اللهم أدخله الجنة فلا بأس وليس له أن يدعو بما يقصد منه ملاذ الدنيا وشهواتها كان يقول اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما لذيذا ونحو ذلك فإن فعل بطل الصلاة ولا بأس بإيصال الدعاء ما لم يشق على المأمومين والله أعلم